عن ر ح ل ة ا ل إ س ر ا ء والمعراج وبدايات انطلاق ا ل د ع و ة وانتشارها و ق ص ة ب ي ع ة ا ل ع ق ب ة ا ل ث ا ن ي ة و م ؤ ا م ر ة الكفار لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم فمع الماده ة م ش ا د شاهدها بعد مشاهد سيدين كثيرة ذلك كثيرة ثم الثانية النبي عليه فيها فيها فرأى ورأى الله انتقل السماء صلى وسلم إلى من س ا د ة ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام شابين في ا ل ج ن ة من ا ل أ ن ب ي ا ء مقربين إ ل ى الله سبحانه وتعالى يصف النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى عليه السلام قال ر أ ي ت ه أ ح م ر يعني أ ق ر ب وجهه أ و لونه اقرب إ ل ى الحمار منه إ ل ى البياض ليس بالطويل وليس بالقصير كثير الخيلان الخيلان اللي هي جمع خال اللي هي الشام ة ففيه شامات ك ث ي ر ة إ ذ ا ط أ ط أ ر أ س ه تخال الماء ينزل منه تتخيل ك أ ن في ه ماء ينزل منه ك أ ن شعر مبلل فيصف جماله عليه السلام ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى السماء ا ل ث ا ل ث ة ف ر أ ى فيها يوسف عليه السلام يقول فوالله ما ر أ ي ت أ ج م ل منه ر أ ي ت ه أ و ت ي شطر الجمال يعني ايه شطر الجمال هذه م س أ ل ة ما يتخيلها الناس الجمال الذي خلقه الله عز وجل في البشر قسم قسمين وزع على كل البشر والقسم ا ل آ خ ر أ ع ط ي ليوسف لي فتخيل هذا الجمال و لذلك لما دخل على النسوه ة قلنا ل ل حاش لله ما هذا ب ش ر إ ن هذا إ ل ا ملك كريم شكله ليس كشكل البشر ك أ ن ه ملك هكذا جماله عليه السلام ولذلك لما دخل عليهن يقول الله عز وجل من ش د ة انبهارهن بجماله أ ك ب ر ن ه وما قال الله عز وجل وقطعن ايديهن أ القطع م ر ة و ح د ة و إ ن م ا قال وقطعن ايديهن والتقطيع و تكرار القطع فتخيل كنا يقطعن ايديهن بالسكين ولا يشعرن من ش د ة انبهارهن بجماله عليه السلام فهكذا كان جماله عليه السلام لكن مكانته ليس بجماله مكانته بنبوته و ب ا ل ح ك م ة التي أ ع ط ا ه الله ا سبحانه و تعالى و انتقل النبي صلى الله عليه و سلم من سماء الى إ ل السماء ا ل خ ا م س ة ف يقول فوجدت فيها هارون عليه السلام شيخا جليلا ثم انتقل إ ل ى السماء ا ل س ا د س ة يقول ف ر أ ي ت فيها آ د م عليه السلام فقل و ر أ ي ت ه طويل ليس قصيرا طويل جدا أ س م ر ما كان أ ب ي ض ا كان أ س م ر ا ك أ ن ه يصفه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ك أ ن ه من أ ز د شنوه ي ق ب ي ل ة من القبائل السمر في ا ل ج ز ي ر ة فكان أ س م ر اللون ا علي عليه السلام يقول خفيف اللحم ما كان سمينا كان نحيفا وطويلا أ ق ن ى الانف هو الانف أ ق ن هو ل أ العربي الذي هو مرتفع في الوسط ونازل عند الطرف فهكذا شكله عليه السلام طويل ونحيف و أ س م ر اللون ومن ا ل أ ن ب ي ا ء المكرمين عند الله كليم الرحمن كليم الرحمن وكلم الله موسى تكليما ثم ذهب إ ل ى السماء السابعه عليه السلام صلى الله عليه وسلم فوجد فيها البيت المعمور البيت المعمور هو ك ع ب ة أ ه ل السماء كما أ ن ن ا عندنا ك ع ب ة في ا ل أ ر ض نقوف بها, بها ونصلي عندها ونسبح الله عز وجل حواليها فكذلك أ ه ل السماء عندهم ك ع ب ة تسمى البيت المعمور ذكره الله عز وجل في ا ل ق ر آ ن الكريم والبيت المعمور هذه ا ل ك ع ب ة في السماء فوق ك ع ب ة ا ل أ ر ض فوق ك ع ب ة ا ل أ ر ض يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بها كل يوم سبعون أ ل ف ملك لا يرجعون إ ل ي ه ا إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة كل يوم س ب ع ي ن أ ل ف ملك جديد ما مروا عليها من قبل وما يعلم جنود ربك إ ل ا هو ووجد السماء م م ل و ء بالملائكة مملوء ب ا ل م ل ا ئ ك ة بين مصل وبين ساجد وبين راكع يقول النبي صلى الله عليه وسلم اطت السماء ف ق ل ت صارت ث ق ي ل ة وحق لها أ ن تئض والله ما فيها موضع شبر إ ل ا وفيه ملك ساجد لله يسبح عظمه الله سبحانه وتعالى تجلت يقول فوجدت عندها رجلا عند البيت المعمور رجلا مسندا ظهره على البيت المعمور رجل م ص ن د على البيت المعمور هو أ ش ب ه الناس بصاحبكم يعني يشبهني تماما شبيه النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا جبريل من هذا فقال هذا أ ب و ك إ ب ر ا ه ي م عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم في اتقاله من سماء إ ل ى سماء يرى هؤلاء الرسل و ا ل أ ن ب ي ا ء وكانوا ي أ ت و ن ه ويحدثونه ويسلمون عليه يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم ويرحبون به ثم إ ن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل في السماء ا ل س ا ب ع ة حتى وصل إ ل ى أ ط ر ا ف ه ا مع جبريل عليه السلام هناك ر أ ى جبريل عليه السلام على هيئته ا ل ح ق ي ق ي ة م ر ة أ خ ر ى كان جبريل لما خلال هذه ا ل ف ت ر ة خلال هذه السنين ي أ ت ي للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ي أ ت ي ب ص و ر ة ملك إ ل ا م ر ة ا ل أ و ل ى التي جاء فيها الوحي عندما جاءه في يوم البعث لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بصورته ا ل ح ق ي ق ي ة كما فصلنا في درس ا ل ماضي وراه م ر ة أ خ ر ى بصورته ا ل ح ق ي ق ي ة في هذا الموطن عند أ ط ر ا ف السماء السابعه عند س د ر ة المنتهى ولقد ر آ ه ن ز ل ة أ خ ر ى عند س د ر ة المنتهى وصل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل الى موطن لم يصل اليه بشر ما في أحد من احد في البشر وسار ص ل الى ذلك المكان وصار الى موطن ما وصل اليه بشر ولا ملك غير جبريل يقول فالتفت الى جبريل عليه السلام فاذا هو كالحصير البالي كحصير مثل حصير ممزق قديم ممزق من خ ش ي ة الله هذا جبريل عليه السلام ذو م ر ة ذو جبروت شديد القوى كما وصفه الله عز وجل يكون بهذه ا ل ص و ر ة عندما يصل الى هذا الموطن من خ ش ي ة الله سبحانه وتعالى ثم توقف جبريل وقال يا محمد تقدم فوالله لو تقدمت خ ط و ة ل ح ت ر ق ت فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم الى مكان لم يصل اليه بشر ولا ملك تكرمه الله تعالى لنبي هذه ا ل ا م ة صلى الله عليه وسلم يقول فتقدمت فوصلت الى س د ر ة المنتهى ويصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أ و ر ا ق ه ا كاذان ا ل ف ي ل ة أ و ر ا ق ه ا مثل أ ذ ن الفيل وثمارها ك ا ل أ ب ا ر ي ق ش ج ر ة ليس فيها شيء ظاهر من الجمال لكن شكلها غريب يقول فبينما أ ن ا كذلك إ ذ تغشاها من نور الله ما تغشاه جاءها نور الله عز وجل. اذ يغشى ا ل س د ر ة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد ر أ ى من آ ي ا ت ربه الكبرى من أ ك ب ر ا ل آ ي ا ت أ ن يرى ا ل س د ر ة يتغشاها نور الله المباشر ف أ ي عظمه هذه يقول فلما تغشاها من نور الله ما تغشى تغيرت ا ل س د ر ة تغيرت وتغير شكلها وصار حواليها كالفراش من الذهب ك أ ن ه ا ر ا ش ا ت من ذهب حواليها فتغير شكل س د ر ة المنتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم تصارت من الحسن ومن الجمال ما لا يستطيع ب ش ر أ ن يصفه عجز اللسان أ ن يصف ا ل س د ر ة التي تغشاها نور الله عجز لسان من عجز لسان أ ف ص ح البشر محمد صلى الله عليه وسلم ما يستطيع يصفه ا وهو أ ف ص ح الخلق وهذه م ا ه ي هذه س د ر ة مخلوق من مخلوقات الله لما تغشاها من نور الله ما تغشى صار بها كذلك فكيف بالله سبحانه وتعالى كمال الجمال لله عز وجل وجمال الكمال لله سبحانه وتعالى في هذا الموطن العجيب في هذا المقام الرفيع تحدث النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ربه م ب ا ش ر ة ليس بينهما أ ح د ليس بينهما وحي ليس هناك ترجمان كلمه الله عز وجل تكليما مباشرا موسى عليه السلام كليم الله و إ ب ر ا ه ي م عليه السلام حبيب الله ومحمد صلى الله عليه وسلم كليم الله وحبيب الله اجتمع له كل الشرف صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن الرفيع في هذا المكان السامي في هذا اللقاء النادر هناك امر الله عز وجل نبيه ان يفرض على امته ا ل ص ل ا ة يا اخواني يا اخواتي تخيلوا هذا الله سبحانه وتعالى لما فرض علينا الشرائع جاءتنا عن طريق جبريل عليه السلام كل الشرائع كل الاحكام الحلال الحرام كل هجة ا ل ز ك ا ة الصيام الحج كل ه ا على مكانته ا ومنزلته ا جاءتنا عن طريق الوحي الا ا ل ص ل ا ة جاءت بامر مباشر وحديث مباشر من الله سبحانه وتعالى. كان الله سبحانه وتعالى يستطيع ان يرسل الوحي الى محمد صلى الله عليه وسلم بالامر ب ا ل ص ل ا ة لكن حتى تظهر ع ظ م ة ا ل ص ل ا ة و م ك ا ن ة ا ل ص ل ا ة في ا ل إ س ل ا م كان ا ل أ م ر فيها مباشرا و كان ا ل أ م ر كان الله سبحانه و تعالى يستطيع أ ن ي ح د ك وهو على ا ل أ ر ض ي أ م ر ه ب ا ل ص ل ا ة لكن لا حتى تظهر م ك ا ن ة ا ل ص ل ا ة اختار الله عز و جل أ ن ي أ م ر بها في ذلك المكان ا ل س ا م ي و لذلك النبي صلى الله عليه و سلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم ا ل ص ل ا ة فمن تركها فقد كفر ف الامر عظيم في امر ا ل ص ل ا ة ويكفيها تشريفا وتعظيما انها فرضت بامر مباشر من الله عز وجل في ذلك المكان السامي الذي لم يصل اليه بشر ولا ملك الا محمد صلى الله عليه وسلم بعد هذا اللقاء العظيم رجع النبي صلى الله عليه وسلم التقى مع موسى عليه السلام ف س أ ل ه بما أ م ر ك ربك ربك فقال أ م ر ن ي بخمسين ص ل ا ة أ ف ر ض ه ا على أ م ت ي في اليوم و ا ل ل ي ل ة فقال والله لقد س أ ل ت بني إ س ر ا ئ ي ل أ ق ل من ذلك فما ا س ت ط ا ع ما صبروا عليه فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع هنا هل هو ر ج و ع إ ل ى سدره المنتهى الله اعلم ويبدو أ ن ه رجوع بالدعاء فرجع إ ل ى الله عز وجل رجع إ ل ى الله عز وجل ي س أ ل ه أ ن يخفف عنه عن أ م ت ه من هذا ا ل أ م ر ف أ س ق ط الله سبحانه و ت عشرا ا ل ى ع فما زال موسى عليه السلام يطلب منه أ ن ي س أ ل التخفيف حتى خففت إ ل ى ثلاثين ثم إ ل ى عشرين ثم إ ل ى ع ش ر ة ثم إ ل ى خمس صلوات في اليوم و ا ل ل ي ل ة فقال له موسى قد س أ ل ت م ن إ س ر ا ئ ي ل أ ق ل من ذلك فما صبروا فقال النبي صلى الله صلى عليه وسلم قد استحييت من ك ث ر ة مراجعه ربي فهنا ناداه الله عز وجل قال هي خمس في ا ل أ د ا ء وخمسين في ا ل أ ج ر نحن نصلي خمس صلوات اليوم و ا ل ل ي ل ة لكن الله سبحانه وتعالى يعدها لنا ك أ ن ن ا صلينا خمسين صلاه كرما وفضلا منه سبحانه ولو فرض علينا خمسين لوقع فيها حرج شديد لكثير من الناس خمس ولا يحافظون عليهم فما بالك بخمسين لكنه الكرم من ذو الجور والكرم سبحانه وجع النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج الى بيت المقدس م ر ة اخرى ومن بيت المقدس عاد في ر ح ل ة ا ل ع و د ة في الاسراء م ر ة اخرى الى م ك ة في الطريق في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم مر بمشاهد مر ب ق ا ف ل ة ب ق ا ف ل ة وكان عندهم بعير فانتبه البعير لمرور البراق ففزع وفر فتبعه الناس وند لهم ما عرفوا أ ي ن ذهب فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن بعيركم في المكان الفلاني ف ت ع ج ب و ا يسمعون صوت في السماء و ق ل لهم بعيركم في المكان الفلاني فذهبوا فوجدوا البعير و م ر ة وجد كان النبي صلى الله عليه وسلم عطشان وجد عندهم إ ن ا ء مغطى فكشفه ف ا ي ا فيه ماء فشرب الماء و ر ط ا ه م ر ة أ خ ر ى جاء القوم كشف و ا ا ل إ ن ا ء ولا ما فيه ماء تعجبوا أ ي ن ذ ه ب ا ل م ا ء ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى م ك ة كل هذه ا ل ر ح ل ة تمت وكل هذه ا ل أ ح د ا ث تمت في أ ق ل من ل ي ل ة غادر في الليل ورجع قبل الفجر لما صار الصبح النبي صلى الله عليه وسلم م ت أ ث ر بهذه ا ل ر ح ل ة ا ل ع ج ي ب ة وبلقائه بالله عز وجل فجالس هكذا الواحد لما يكون م ت أ ث ر بيهم فجالس عند ا ل ك ع ب ة هكذا يعني يسترجع ع ن ي ي الحدث الذي حدث معه ف ر ا ه ابو جهل فحسن أ فيه شيء فجلس إ ل ي ه قال يا محمد أ ح د ث شيء في شيء ص ا ر قال نعم ما. قال ماذا حدث قال ذهبت ا ل ب ا ر ح ة إ ل ى بيت المقدس ورجعت فما ضحك يريد ث ي يبحث ومسك نفسه ق ان ل ي ه ه وماذا فعلت ن ا ك ي ويستدرج هذا الحديث وصليت ورجعت قبل الفجر نمت عندنا ق ا ل نعم ع لاجل ب ق ى ش ي ء ي م س ك ه على النبي صلى الله عليه وسلم جمع لما انتهى واخد القصة كلها جبع قريش. قال ظهر كذب محمد ظهر كذبه وجمع الناس في الصباح جمع الناس اجتمع الناس قالوا اسمعوا اسمعوا امه يدعي انه يذهب الى بيت المقدس ويرجع في ل ي ل ة ونحن نقطع اكبار الابل شهر كامل الى بيت المقدس ونصلها بشط الانفس ونرجع في شهر وهو يذهب ويرجع الى ن عندنا الناس ما صدقت ق ا ل يا محمد احق ما يقولها وجهك هنا ت أ ث ر حتى المسلمين حتى المسلمين ت أ ث ر و ا اشانا شيء يعني فوق الخيال التصديق. أسرع فاسرع و ق ل ت ص د ي ق أ واحد من المسلمين فورا خائف أنه ان ل آ تنقلب ا ل أ م و ر عليهم ف أ س ر ع فورا إ ل ى أ ب و بكر الصديق قال الحد خير قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهب إ ل ى بيت المقدس ورجع في ل ي ل ة والناس الآن كلهم يكذبونه أ م ر ا ل إ س ل ا م خاص سيذهب بسبب هذه ا ل ف ت ن ة فقال أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه قال لان قال ذلك فقد صدق فهذا المسلم متردد شيء عجيب شيء ما, ما هو طبيعي فذهب وقريش ل للناس حول النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين فجاءه الذكر قريش بدا أ و ينادون الناس أ و ل م ر ة تعالوا اسمعوا محمد العادة الناس عننا الآن ينادون الناس تعالوا يدعون يبتعدون اسمعوا لمحمد فاجتمع الناس وابن أ ب ي بكر جاي والناس مجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إ ل ي ه قال يا رسول الله أ ذ ه ب ت إ ل ى بيت المقدس البارحه و ع د ت قال نعم قال صدقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم و أ ن ت يا أ ب ا بكر الصديق فهذه أ و ل م ر ة يسمى فيها ابي بكر الصديق ويعطى هذا اللقب فمن هنا جاء لقبه رضي الله عنه مكانه ع ظ ي م ة ما تردد ولا ناقش ما قال كيف ويصحلي أ ب د ا ً قال رحت قال نعم قال صدقت قال و أ ن ت يا أ ب ا بكر الصديق هنا قريش قال, قال كيف ت ص د ق ن ح ن نقطع أ ك ب ا د الابل شهر إ ل ى بيت المقدس ونرجع وهو يقطعها في ل ي ل ة ويرجع قال أ ن ا أ ص د ق ه في أ ك ث ر من ذلك انا اصدق في الخبر ياتي من السماء في لحظه ة ما اصدق في, المقدس في ليلة. ثم انه اراد ان يظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نحن نعلم أ ن ك لم تر ى بيت المقدس نبي الصلاة والسلام حتى لما ذهب إ ل ى الشام ما ذهب إ ل ى بيت المقدس ولم تر ى بيت المقدس في حياتك ونحن نعرف بيت المقدس في ناس من الموجودين يعرفون بيت المقدس ف إ ن كنت زرت بيت المقدس فصفه لنا ف أ خ ذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف بيت المقدس ب د أ يصف بيت المقدس وشكله و ا ع م ت ه وكذا فبداوا ه ن ا ع ض أهل القريش اللي ل كانوا ا ق يزورون بيت س ك ث ي ر ً ب د أ يسالون أ ل و في ا ت تفاصيل ينتبه أنتم ت ف ا الإنسان أحياناً ما لها ص ي يعني ل ل في هذا المسجد. كم شباك في فكر فبدأوا يحصل يسألون هذا هو المسجد شباك المسجد؟ لا ما هو واحد كم عن عدد ا ل أ ع م د ة وعدد الشبابيك و ص حتى لو واحد زاير البيت م ا يحفظ مثل هذا لكنه هكذا أ ر ا د و ا أ ن يثبتوا أ ن ه كذاب ل أ ي س و ر ة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حافظ هذه المسائل فهنا رفع بيت المقدس أ م ا م ه ينظر إ ل ي ه هكذا في الهواء أ م ا م ه ينظر إ ل ى بيت المقدس كل ما س أ ل و ه عن سؤال يجاوب、يشوفه. يراه ش و ف ه ي ولا يراه الناس فوصف لهم كل تفاصيل بيت المقدس كل سؤال ي س أ ل و ن ه يجاوبهم فتعجبوا لكن بعدهم ما هم صدقين قال اذن بيني و ل ي ن ك م علامات قالوا ما هي قال ق ا ف ل ة مررت عليها على ر أ س ه ا جمل وصفه اللهم النبي صلى الله عليه وسلم ووصف لهم ز ي ن ة الجمل و ح م و ل ة الجمل عليه رباط احمر و د ي ي ص ف لهم تفاصيل الجمل وقد ند لهم بعير في مكان الفلاني فناديتهم ودللتهم على البعير وكان عندهم ماء مغطى فشربت منه قالوا على كم م س ي ر ة هذه ا ل ق ا ف ل ة بعد كم يوم تصل إ ل ي ن ا قال بعد ث ل ا ث ث ل ايام ث أ طبعا هذا ما في مجال للكذبه لان النبي صلى الله عليه وسلم أ م س ك معهم واليوم معهم لو كان مختفي أ س ب و ع مثلا وجاءت ا ل ق ا ف ل ة ممكن ي أ ت ي ه م بخبر آ خ ر لكن ق ا ف ل ة على مسيره ثلاثه ايام مش عارف عنها ينتظروا. ينتظروا م وفعلا جاءت ا ل ق ا ف ل ة على ر أ س ه ا الجمل الذي وصفه النبي, كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما وصلوا س أ ل و ه م عن أ ح و ا ل ه م فاجابوهم ند لكم بعير قال نعم وسمعنا مناديا ي د ل ن ا عليه فقدتم ما قال نعم شنو و بايش عرفتم كيف عرفتم أ ن ن ا حصلنا ل هذا فظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ي س ل م ل هذا ولم يسلم طبعا هذا الحادث ليس من باب المعجزات التي يراد بها إ ث ب ا ت ا ل ح ج ة على الكفار ليس هذا و إ ن م ا من باب تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت به قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عز وجل فقرا الهدف هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس إ ث ب ا ت المعجزات ا ل ن ا س لما اشتد ا ل أ م ر وكانوا يريدون معجزه ظ ا ه ر ة حتى يثبتوا بها صدقه أ و كذبه تحدوه تحدوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما نؤمن لك حتى نرى شيء حتى نرى م ع ج ز ة واهله فقال أ ر أ ي ت م إ ن ش ق ق ت لكم القمر تؤمنون إ ذ ا القمر انشق أ م ا م ك م هل تؤمنون قالوا نعم إ ذ ا القمر ت شق نؤمن فتواعدوا في ل ي ل ة بدر ل ي ل ة القمر يكون فيها كامل واجتمعت قريش و أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم القمر أ ن ينشق فانشق القمر هذا في الصحيح فانشق القمر حتى كان جزئين بينهما الجبل والناس تنظر ماهم ص د ق ة فقالوا والله إ ن ك لساحر شو قل ه ذ اي أ شيء أ ك ث ر من هذا في هذا نزل قول الله تعالى اقتربت ا ل س ا ع ة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر فهذه حادثه عظيمه م ع ج ز ة ه ا ئ ل ة اثبتها لهم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك المسلمون يقول المؤرخون بن كثير وغيره يقول ارخ الناس بانشقاق القمر كانوا يستعملون لانشقاق القمر تاريخ يؤرخون به ي ق ل حتى أ ر خ ى في الهند بانشقاق القمر كل الناس ر أ و ا ليس فقط قريش كل الناس ر أ و ا انشقاق القمر لو كان سحرا ل ت أ ث ر من فقط ا ل م ت أ ث ر ي ن ب ا ل س ا ح ه لكنه كان ع ل ا م ة و م ع ج ز ة و ا ه ر ة انشقاق القمر ذكره الله عز وجل كما ذكرنا في ا ل ق ر آ ن الكريم اقتربت ا ل س ا ع ة وانشق القمر ف ا ن يروا ايه يعرض ويقول سحر مستمر م ا ه و ا ل آ ي ة ومع ذلك قالوا سحر فهذا من المعجزات التي حدثت في ذلك الوقت لما ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم لا إ س ر ا ء ومعراج لا شق قمر لا شيء ينفع مع هؤلاء حتى يعني, حتى يعني مع جموعهم ومع أ ف ر ا د ه م في ق ص ة أ ن ه جاء رجل اسمه ر ك ا ن ة وكان مصارع م ن م ص ا ر ع ي ا ل عرب ف س م ع ن ل نبي صلى الله عليه وسلم ف ق ا ل يا محمد ان ص ر ع ت ن ي ا م ن ت بك وحد ا مصارع ما ح هيا بلوك تقال له النبي صلى الله عليه وسلم تقال لنا نبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ا ل ح د ي ث ف ص ر ع ه ما طول م ع ه ص ر ع ه النبي صلى الله عليه وسلم ف ت ع ج ب ا و ل مرة يسرا قال م ر ة اخرى فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ث ا ل ث ة فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا والله أ م ر عجيب والله ما آ م ن بك حتى تنطق هذه ا ل ش ج ر ة فنطقت ا ل ش ج ر ة وقالت أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله نطقت أ م ا ن ا فقال والله انك لساحر ظهرت المعجزات حتى ا ل م ع ج ز ا ا ت ل ح س ي ة ا ل م ا د ي ة ليس فقط م ع ج ز ة ا ل ق ر آ ن ا ئ ل ة حتى المعجزات ا ل م ا د ي ة راوها ولم يؤمنوا فلما ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك ب د أ ا ل آ ن يفقد ا ل أ م ل في قريش ويبحث عن غيرها ف ب د أ يعرض نفسه على القبائل انتظر إ ل ى موسم الحج ف ل م ا كان موسم الحج جاء النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى القبائل يذهب من ق ب ي ل ة إ ل ى ق ب ي ل ة يريد ق ب ي ل ة تؤمن به وتنصره تدفع عنه فاذا ك ن يصف, يصف الصحابي الذي من من انتهى من كلامه قام الرجل الذي يمشي ويراه وكان رجلا ً ن ب ي ء الوجه ي ع ن ذو ظفيرتين أ ح و ل العينين ف إ ذ ا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام قام هذا الرجل وقال لا تصدقوه نحن قومه أ ع ل م الناس به هذا كذا ب هذا هذا كذا هذا كذا فيصرف الناس عنه ي ق و ل ف س أ ل ت من هذا الرجل من هذا الرجل ا ل ل ي همه ماشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه ولا ينهاره ولا يطرده أ ن ت ت خ ي ل أ ن تمشي ت واحد جالس وراء فقط يكذب فيك إ ي ش ا ل أ ذ ى هذا والازعاج هذا يقول ف س أ ل ت من هذا فقالوا هذا عمه أ ب و لهب متخصص في تنفير الناس عن الدعوه لا مشغول ب ا ل ت ج ا ر ة ولا مشغول بالدنيا مشغول ب ا ل ش ع ق يظل النبي صلى الله عليه وسلم ويعامل بخلق حسن حتى م ا يرد عليه ولا يلتفت إ ل ي ه ولا يؤذيه عما اعمل فيه ثم إ ن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إ ل ى ق ب ي ل ة بني صعصعه كانوا حاجين ج م ا ع ة منهم ف س أ ل من سيدهم فقيل له ب ي ح ر ا بن فراس ا بن صعصعه فطلب اللقاء به فجلس إ ل ي ه بيحرى فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ا ل إ س ل ا م وعرض عليه ا ل ق ر آ ن وتلا عليه كتاب الله عز وجل فتاثر الرجل تاثرا شديدا جدا ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم انتظر اجلس وقام من مكانه وجمع قبيلته قال يا قوم جاءني فتى وكان رجل وجاءني بكلام لم اسمع مثله هذا اثر القران في نفوسهم قال جاءني واتاني بكلام لم أ س م ع مثله ووالله ل ي ب ه ر ن على العرب هذا سيحكم العرب بكلامه هذا قالوا له كم ا ل ر أ ي قال ا ل ر أ ي عندي أ ن نتبعه خلاص نحن ا نصير أ ت ب ا ع نؤمن به فقالوا أ ن ت سيدنا و ا ل ر أ ي عندك افعل ما شئت سلموا لبي حرام فرجع بيحرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ق ا ل نعم ما قلت ومدحت النبي, ومدح النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له يا محمد مسلم وننصرك ومعك سيوفنا وكانت قبيله شجاعه وقويه بشرط فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قال ي ك و ن لي ا ل أ م ر من بعدك فمت أ ن ا ا ل خ ل ي ف ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ا ل أ م ر لله يضعه حيث يشاء من عباده و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين قرا محمد نعرض نحورنا لسيوف العرب ثم يكون ا ل أ م ر لغيرنا اجعل لي ا ل أ م ر من بعدك ندفع عنك قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ا ل أ م ر ا لله يضعه حيث يشاء من عباده و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين فرفض ا ل إ س ل ا م كان طمعان في الدنيا ما هو جاي عشان ا ل إ ي م ا ن جاي ل أ ن ه شعر أ ن هذا ا ل أ م ر س ي ن ه ر وسيحكم العرب ويريد أ ن يكون هو الملك بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما أ ع ط ا ه فرفض ا ل إ س ل ا م فما كان س ا ب ق ا في ايمانه كان طمعانا في الدنيا فلما رجع بن ي و س ا عصا عندهم شيخ كبير لا يحج لعجزه وكبر سنه لكنه كان حكيما منهم فكان دائما يسالهم أ ل ل ه م م يسافرون يرجعون ي س أ عن أ ح و ا ل ه م ف س أ ل ه م ف أ خ ب ر و ه قال ما حدث غير ذلك ما أ خ ب ر و ا ب ق ص ة ا ل ن ي ص ا ل ل ع ل ي حتى تذكروا قال نعم حدث كذا فقال طلب منهم التفاصيل فذكروا له التفاصيل قال ويلكم ويلكم هل لهذا الجرحم ا ل م ذ م د جرح ليس له ترميد كيف تركتموه أ م ا علمتم أ ن هذا زمن نبي و أ ن ه من بني اسماعيل والله ما ادعاه اسماعيلين قط أ و ل واحد من بني اسماعيل يقول انه نبي ونحن نعلم أ ن هذا زمن نبي من بني اسماعيل فكيف تركتموه فلم يطيعوا قوله وذهب عليهم من م ك ا ن ع ظ ي م م كان فممكن يكون هم ا ل أ ن ص ا ر ذ ل ك ا ل راحت عليه توفيق الله سبحانه وتعالى يريده ا ل أ ن ص ا ر من الذين التقى معهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أ ي ض ا سيد من سادات العرب اسمه سويد بن الصامت سويد بن الصامت حكيم من حكماء العرب عظيم من عظماء العرب فجلس إ ل ي ه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سويد عندي كلام جميل فاسمع مني فقال سويد لا أ ر ي د ما ب ي اسمع قال ل م ا قال عندي خير من كلامك عندي كلام خير من كلامك الرد أ ن ه اسمع بعدين احكم لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه بهذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل ن ب ي صلى اسمعني ل ل عليه ه و ل رد ل فقال ي ه أ س م ع يا سوي إ ي ش الكلام الجميل اللي عندك ما عندك خير منه سمعني ف أ خ ذ سويد يتلو على النبي صلى الله عليه وسلم م ج ل ة لقمان عليه السلام لقمان قيل أ ن ه نبي ي و ل غير ذلك لكن لقمان لا شك أ ن ه من العظماء الحكماء المؤمنين ذكره الله عز وجل لنا في ا ل ق ر آ ن الكريم وسمى س و ر ة ك ا م ل ة باسمه وجعل نصائح لقمان لابنه س ن ة يقتدي بها الناس سويد حصل على ن س خ ة من وصايا ا ل إ ق م ا ن لابنه يتوارثها الناس فكانت عنده ونصائح ا ل إ ق م ا ن لابنه قسمين قسم في التوحيد يا بني انها ان تكم اثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ي ا ت بها الله قضيه التوحيد والجزء الاخر من نصائح لقمان هي في الخلق و ا ل أ د ب ولا تصعر خدك للناس و أ م ث ا ل هذه النصائح نصائح في ا ل إ ي م ا ن ونصائح في الخلق فكان الناس يتوارثون النصائح في الخلق ولا يتوارثون النصائح في ا ل إ ي م ا ن فكانت مجره لقمان التي عند سويد هي نصائح لقمان التي في, في الخلق لكن ليست ب ا ل ص ي غ ة ا ل ر ب ا ن ي ة ليست ب ل غ ة ا ل ق ر آ ن ب ص ي ق ة القرآن ل غ ة ا ل ق ر آ ن الله سبحانه وتعالى عندما يذكر ا ل آ ي ا ت على لسان بشر او على لسان مخلوق من المخلوقات يذكرها بصيغه الهيه ليس بالصيغه التي ذكرها مثل النمله التي تكلمت تكلمت كلام معجز لكن معجز لانه صيغه القران ف ا ل م ئ ن كان يتوارثون كلامه لكن بصيغهم وليس بصيغه القران ليس فيها ا ج ا ز صيغهم ا ل ا ج ا ز هو في صيغه القران فلما انتهى س و ي د قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام حسن وعندي خير منه رد عليه بنفس الرد سويت تعجب اول م ر ة يحدث معه ذلك ا ل ع ا د ة لما احد يسمع كلام لقمان م ا يقول عندي خير منه فلاول م ر ة الان يحد يقول له عندي خير منه وفعلا ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم و ا ي ا ت الله ع ز وجل وسلم ع ل ي ه ا ل ق ر آ ن ف ل م ا ان ت ه ى ا ل ن ب يصلى الله عليه وسلم ق ا ل س ا ي د ه ذ ا ك ل ا م ح س ن م اصلى ان يصلى ا ل ن ه عليه س ل م ا ص ان ه ص ل م ا ل ع ل ي س ل م اصلى ان ي م ا ب ع د ي وسلم اصلى ا ي ص ل ا ل عليه و م اصلى ا يصلى الله عليه وسلم اصلى ا يصلى الله عليه وسلم اصلى ان ل ى الله ل ي ه س ل م اصلى ان يصلى الله عليه و س ل ا ل ن ب يصلى الله عليه وسلم و م ا ت قيل قتلته الخزرج والله اعلم فكان هذا من ا ل أ ح د ا ث التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ا ل ه ج ر ة من أ ه م القبائل التي عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ه وبهذا العرض تغير أ م ر ا ل إ س ل ا م وتغير التاريخ نفر من الخزرج كانوا في ا ل ع ق ب ة مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قيل س ت ة وقيل اثني عشر رجل مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إ ل ي ه م كما كان يجلس للقبائل و أ خ ذ يحدثهم ب أ م ر الدين ب أ م ر ا ل إ س ل ا م ويطلو عليهم ا ل ق ر آ ن فلما سمعوا هذا الكلام اجتمعوا وقالوا والله إ ن هذا لهو ا ل ل ي يهددكم به ي ه و د ايش قصتهم اليهود كانوا يعيشون في ا ل م د ي ن ة ا ل م د ي ن ة سكانها ا ل أ س ا س ي ي ن ث ل ا ث ة يثرب ث ل ا ث أ ج ز ا ء ا ل أ و س واليهود خ ز ر ج و يهود اساسا ثلاثه اقسام ثلاث قبائل بني ا لكن اليهود كانوا يشكلون حوالي ثلث ا ل مدينه والاوس و الخزرج الثلثين فكانت ا ل م د ي ن ة تقريبا مقسومه بالتساوي ما بين الاوس والخزرج واليهود وكان ما في احد مستطيع يسيطر على المدينه ي ت ن ا ز ع وكان ن فيها ا ل ل م ف ك اليهود يقولون ل ل أ س و ا ل خ ز ر ج ي ق و و ل ل ن ه م ق د أظلنا زمان نبي ف و ا ل ل ل ه ن بعث ب ع ل ن ن ت ه ث م لانهم ن ن ذ ب ب ح ح ك م وثموت و ي ه د د أنهم سيسيطروا على ا ل م د ي ن ة عندما ي أ ت ي زمان هذا النبي فهؤلاء الخزرج لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الذي تهددكم به يهود فلا يسبقونكم إ ل ي ه لانه يجب ان يكون هناك تهديد خ ل و ن ا ي ح ن ان يكون هناك ل تهديد فهذا ن و ا و ل ا س من هذه القبائل ت س ل م ل م ا س ل م ا ل خ ز ر ج ع ل م ب ان ل ب ي صلى ا ل ل ه عليه و س ل م الاسلام و ا ل ق ر آ ن ر ج ع و ا ل ى ا ل م د ي ن ة و ب د أ و ا ي ف فيهم ش و ا الاسلام ب د أ ينتشر ان ل ل الاسلام ا ا س م كثر ف ع د ه ا ف ي العام التالي ر س ل و ا ا ث ن عشر رجل ا ث ن ا ك رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم في ب ي ع ة ا ل ع ق ب ة ا ل أ و ل ى و أ س ل م هؤلاء على يد النبي صلى الله عليه وسلم وابلغوا ب ا ل إ س ل ا م ع د ا د ك ب ي ر ة من قومهم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ب ي ع ة التي سميت ب ي ع ة النساء ما كان فيه النساء لكن سميت ب ي ع ة النساء ل أ ن ه ا ب ي ع ة على ا ل إ ي م ا ن وعلى ا ل ط ا ع ة وعلى الخلق وليس فيها جهاد كما كان النساء يبايعن يبايعنا على أ ن يؤمن بالله ولا ي ش ر ك ن به شيئا يبايعنا على ا ل ص ل ا ة يبايعنا على ا ل ط ا ع ة على عدم الزنا على هكذا لكن ما فيها جهاد ل أ ن ما فيها جهاد سميت ب ي ع ة النساء وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يرسل معهم من يعلم أ ه ل ا ل م د ي ن ة ا ل إ س ل ا م ل أ ن ا ل إ س ل ا م بدا ينتشر ف أ ر س ل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه ولذلك سمي أ و ل سفير في ا ل إ س ل ا م نرسل خصيص لان ينشر د ع و ة الله عز وجل في ا ل م د ي ن ة ب د أ الاسلام ينتشر في ا ل م د ي ن ة مصعب يجتهد ليل نهار في نشر ا ل د ع و ة بذل جهد عجيب وفعلا ا ن ت ش ر الاسلام انتشار عجيب في ا ل م د ي ن ة طبعا هذه الاحداث كلها ما بعد, ما بعد عام الحزن اللي هو السنة العاشرة لهجرة وقبل الهجرة اللي هي في السنة الثالثة عاشرة. الثلاث سنوات هذه حدثت هذه الاحداث. لهجرة وقبل اهل هي في في هو هذه هذه المدينة حدثت ا ل ل ي يسلم منهم كان يحاول يضغط على قومه يسلمون فاسلم أ ب ن ا ء عمرو بن الجموح ولم يسلم ع م ر فكان أ ب ن ا ء يدعون إ ل ى ا ل إ س ل ا م ويصعب يدعون الى ا ل إ س ل ا م هو رافض عند صنم يعبده ف أ ر ا د أ ب ن ا ء ه يبين له أ م ر الدين ليله من ل ي ا ل ي ج ا و ا ا ل ي ابيهم عند الصنم ماله أ ب و ه م نائم أ خ ذ و ا الاوساخ ز ب ل جلكم الله ل ة ا أ وغطوا فيها الصنم حطوا ا ل أ و س ا خ على الصنم طعم ا ل أ ب ثاني يوم شاف الصنم وقال ل ك ل أ و س ا خ فقال لمن فعل بك ذلك ما دافعت عن نفسك كلم صنم يكلم إلهة ونظف الصنم وطيبه و ب د أ ي ع ب د م ر ة ث ا ن ي ة ي وجاء م نام الثاني ا ل أ و ل ا د تسللوا من غ ر ف ة النوم جاء عند الصنم وغطوا ب ا ل أ و س ا خ جاعد ثاني والإله ما أبوهم يوم يتوسف لم、يتوصف. ق ايش ل له ا اله انت ما تحمي نفسك و ن ظ ف و طيبه وعلق على رقبتك سيف ق اذا ل له ا جاءك احد يريد وسخك م ر ة ث ا ن ي ة اقتله ك ل ا ل حجر ا هكذا ق ل ة العقل في اليوم الثالث ايضا ا ب ن ا ء ج ا ء و ا واخذوا كلب وذبحوه وعلقوا الكلب الميت على الصنم ولطخوا ا ل س ن م بالدم وشاروا ا ل س ن م والكلب ورموه في ا ل زباله وقال أ ب ه ان يقوم يدور ا ل س ن م م ا ف ي يا ج م ا ع ة م ن ش ا إ ل ه ي ي د و ر إلهة م ا ف بهذا السنن ب ب ي ت ع لا يمكن بالمزبغلة ا ع ل ق بردبته و ا ل م ع ل ق بهذا ر ب ت ل السنن لكم قال ت ت ح ق أ تعبد هو ذهب هو س فهكذا كانوا يفعلون بقومهم حتى يدخلونه للاسلام فانتشر الاسلام في ا ل م د ي ن ة جاء سيد من سادات العرب سيد ق ب ي ل ة دوس الطفيل بن عمرو سيد دوس جاء يحج عند ا ل ك ع ب ة اول ما وصل التقى معه س ا د ة م ك ة سيد دوس جاء و ب د أ و ا يحذرونه قالوا ل ا ظهر عندنا واحد ساحر ما يسمع كلام أ ح د إ ل ا ويسحرك و ك ا ن أ ي واحد ي أ ت ي وخاص ة ا ل س ا د ة ينبهونهم أ ن لا يسمعوا لمحمد صلى الله عليه وسلم قال لا تحاول تسمع ل ه حتى لو سمعت بالغلط راح يسحرك حتى لو بالغلط تنسحر ويفرق بينك وبين قومك وبينك وبين زوجك فانتبه فخاف الطفيل يقول فمازالوا بي ما زالوا يخوفوني حتى وضعت الكرفس في أ ذ ن ي الكرفس القطن ي ق و ل ح ض ي ت القطن في اذني عشان ما اسمع محمد بالغرض فيسحرني و ب د أ ت ا ق و ف بالبيت النبي صلى الله عليه وسلم جالس قرب البيت ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن يقول وانا اطوف انظر اليه لكن ما اسمع م س ك ر اذني ثم قلت لنفسي يا طوفي انت رجل لبيب لك ي وفصيح تعرف ا ل ل غ ة وشاعر اكثر من هذا وتعرف الحسن من القبيح تخاف تسمع لرجل و أ ن ت سيد قومك ما ينبغي لك ذلك ي ق و ل أ ك ل م نفسي يقول فما زالت نفسي تكلمني ب ذ ل الكلام حتى نزعت ا ل ك ر ف ص وجلست إ ل ى محمد صلى الله عليه وسلم فقلت له يا محمد حدثني فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا يحدثه, يحدثه و ي ق ر أ عليه ا ل ق ر آ ن والطفيل يسمع ويسمع ويسمع, ويسمع. حتى ا ط م أ ن ا ل إ ي م ا ن في قلبه فقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله سيد دوس يسلم اي فتح ه ا ي فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح به فرح شديد انتشر الخبر هاجت قريش سيد دوس و ا ح د ة من اقوى القبائل ا ل ع ر ب ي ة فجاءوا فزعين قالوا يا طفيل اصبات قال بل أ س ل م ت اشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله فهددوه قال والله لئن مسستموني لا تنجون من دوس من يستطيع يلمسني دوس كلها تهيج عشاني فخافت قريش ما استطاع يفعل به ش ي ء فهنا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله م ر ن ي اؤمر تريدني ابقى معك تريدني ارجع الى قومي ماذا تريدني ان افعل شوف ط ا ع ة من اول ل ح ظ ة لما الايمان يستقر في النفس بدون شروط ماذا تريد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وادع في قومك فذهب الطفل ي في الطريق بالليل وهو ماشي مسافر الى قومه واذ بنور ما بين عينيه نور ظهر ما بين عيونه ينير له الطريق ك ر ا م ة من الله سبحانه وتعالى له فقال يا رب ليس في وجهي لا يكون في وجهي اخشى ان يقولوا مثله يعني اخشى ان يقولوا عاقبته ا ل ا ل ه ة فشوهت شكله ايش واحد ماشي في ن و ر في وجهه شكل غريب فانتقل النور من وجهه الى طرف صوته عند صوت يضرب به الابن ففي طرف صوت صغير في ف طرف الصوت صار النور ينير له الطريق ك ر ا م ة الله تعالى له وصل الطفير الى دوس فرحبوا فيه و ا ا س ت ق ب ل و و جلست اليه زوجه ت وامه واهله فقال وجهي على وجوهكم حرام وكلامي معكم حرام حتى تدخلوا في دين محمد قالوا ما دين محمد ايش هذا ف ب د أ يشرح لهم ا ل إ س ل ا م ف أ س ل م أ ق ا ر ب المقربين ثم ب د أ يدعو في دوس يدعو في دوس وظل هكذا حتى أ ت ى بدوس كلها م س ل م ة بعد ا ل ه ج ر ة ظل يدعو سنين إ ل ى أ ن أ س ل م كل قومه فكل دوس اسلمت لاسلام الطفيل رضي الله عنه مكانه عظيمه هائله كل ق و م دخلوا الاسلام ب س ب ب ه لكن هذا الامر تم بعد ا ل ه ج ر ة في هذه ا ل ف ت ر ة كان الاسلام يشتعل في ا ل م د ي ن ة و انتشر الاسلام انتشار هائل حتى كانت ا ل س ن ة ا ل ا خ ي ر ة قبل ا ل ه ج ر ة في الحج موسم الحج ارسلت ا ل م د ي ن ة وفدا للحج ثلاثه و سبعين رجل و ا م ر أ ت ي ن فوصلوا الى م ك ة و كانوا يحجون مع الناس طبعا خرج مع الذين حجوا من المسلمين حجاج كفار الكفار كانوا يحجون ايضا فوفد ا ل م د ي ن ة الذي جاء فيه كفار و فيه مسلمين حج البيت في اثناء الحج طلبوا اللقاء مع النبي صلى الله عليه و سلم ارسلوا للنبي صلى الله عليه و سلم رجلين ارسلوا البراء ا بن معرور و أ ر س ل و ا سعد بن مالك سعد بن مالك كان شاعرا والبراء بن معرور من س ا د ة ا ل أ ن ص ا ر ما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لكن قالوا اذهبوا التقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وواعدوه نلتقي معه في مكان معين في س ا ع ة م ع ي ن ة أ ث ن ا ء الحج حتى نبايعه ذهب البراء بن معرور وسعد بن مالك ف س أ ل و ا أ ي ن محمد فدلوهم عليه قالوا تعرفون العباس وكان البراء يعرف العباس قال نعم انا اعرف العباس قال هو الرجل الذي جالس مع العباس كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع ه فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فجلسوا اليه ف س ل م و فسلم قال من الرجلان فقال البراء ا بن معرور انا البراء ا بن معرور وقال سعد بن مالك انا سعد بن مالك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ك ل م ة يقول يقول سعد بن مالك فقال ك ل م ة والله لا انساها لما قلت ل ه سعد ا بن مالك قال الشاعر هكذا فرحا قلت الشاعر كان سعد ا بن مالك شاعر من شعراء ا ل م د ي ن ة الفحول فسر النبي صلى الله عليه و سلم سرورا عظيما ان شاعر يسلم ليش ايش ا ج ه ز ة الاعلام التي كانت في ذلك الزمان ما في ا ج ه ز ة اعلام ا ل خ ط ا ب ة والشعر فلما و ا ح د ش ا ع ر يسلم ك أ ن ا ع ط ي ت المسلمين ص ح ي ح ه ي و م ي ة او اعطيتهم ا ذ ا ع ة او م ح ط ا ل تلفزيون هكذا م ا ك ا ن ت الشاعر في ذلك الزمان النبي صلى الله عليه و سلم كان يدعو الناس يصل اليهم لكن الناس العرب الشعر واحد ينقلها للثاني حتى لو كان شعر فجاء حتى لو كان سب ينقلونه يحبون الشعر و كانوا ينقلون الشعر ولا ينقلون غير ه مثله وكانوا يحفظون الشعر اسرع مما يحفظون اي شيء اخر جاء رجل فيما بعد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اعرابي اسلم فيعلمون ا ل ص ل ا ة تعلمها ش و كيف يصلي بس ما هو قادر يحفظ كل ص ل ا ة كم ر ك ع ة الفجر ثنتين والظهر اربعه مو قادر يحفظها فجلس النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم يعلم ه ان الفجر ركعتين الظهر اربع العصر اربع المغرب ثلاث العشاء اربع عيدهم لخبط قام يعلمه م ر ة ث ا ن ي ة عيدهم لخبط ما هو قادر يحفظهم فواحد من ا ل ص ح ا ب ة كان شاعر قال يا رسول الله دعني وعلمه قال علمه قال يا رجل اسمع ان ا ل ص ل ا ة اربع فاربع ثم ثلاث بعدهن اربع ثم ص ل ا ة الفجر لا تضيع فاحفظها <تصفيق> ف ب ا ل ن س ب ة لهم الشعر هكذا سهل على أقولهم سنتهم ه ل على س يحفظون وينقلون ه فلما أ س ل م سعد بن مالك هذا أ م ر عظيم ل ل د ع و ة ل أ ن ه ب إ س ل ا م ه سينشر ا ل د ع و ة كما لا ينشرها أ ح د غيره يتناقل الناس شعره ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحاً شديدا ب إ س ل ا م سعد بن مالك وعد ا البراء بن معروف وسعد بن مالك وعد ا النبي صلى الله عليه وسلم على اللقاء مع وفد ا ل م د ي ن ة بالسر في ا ل ع ق ب ة أحد حوالي الجبال مكة في ل ي ل ة م و ع و د ة وفعلا في تلك ا ل ل ي ل ة إ ذ ا الجميع جائيين ثلاثه وسبعين رجل وامراتين د ي ح د ث ت و و ع د كانوا ا خ فجلسوا ي يتكلمون ن أن على الساس أن العباس ا ل ع ب الى س كان ع النبي ش ر ك ك ما ا أسلم ع د فقال ا لهم ل ن ب صلى الله عليه وسلم قولا إنما هو إليه إنما يعني أطمئن عمي وعدو بوجود العباس فلما كان اليوم الموعود العباس أ ص ر يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم رغم أ ن ه كان على الكفر ف أ خ ذ ه النبي صلى الله عليه وسلم معه فكان اللقاء بين المسلمين وبين النبي صلى الله عليه وسلم بحضور العباس وهو كافر فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إ ل ى ا ل إ س ل ا م فوجدهم مسلمين ف أ ع ل ن و ا ا ل إ س ل ا م والشهادتين عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم إ ن ه م قالوا يا رسول الله اشترط قال أ ش ت ر ط عليكم أ ن تشهدوا أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وان محمدا رسول الله قالوا نحن نشهد بذلك أ ش ت ر ط عليهم ان لا ت أ ت و ا ب ف ا ح ش ة بين أ ي د ي ك م وبين أ ر ج ل ك م قالوا نحن على ذلك المهم لما انتهى قالوا يا رسول الله هذا لربك هذه شروط لربك فاشرط و لنفسك فقال اشرط عليكم قالوا نحن نريدك أ ن ت أ ت ي ن ا فاشرط قال إ ن أ ت ي ت ك م ف أ ش ر ط عليكم ان تمنعوني مما تمنعوا منه نساءكم وابناءكم تدافعون عني كما تدافعون عن نساءكم وابناءكم فقال سعد بن ع ب ا د ة رضي الله عنه قال يا رسول الله وما لنا ان ف ع ن ا ذلك اذا احنا وفينا بهذا ا ل ش ر ماذا تعطينا قال لكم ا ل ج ن ة ما في شيء من الدنيا ما في شروط ان ا ل خ ل ا ف ة لكم ولا ما في لكم ا ل ج ن ة تقبلون هذا ا ل معنى الكلام تقبلون فقال سعد بن عباده رضي الله عنه لا نقيل ولا نستقيل يعني خلاص اتفقنا لا نعتذر عن هذا العهد ولا نقبل انت تعتذر عن هذا العهد فتمت ا ل ب ي ع ة فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا سعد انما انت رجل من قومك الان بيع على القتال وانت رجل واحد اخشى الباقي ما هم راضين انت تتكلم ا ل ا غ ل ب ي ة ساكته فقام قوم الناس قالوا نحن على ذلك رسول الله قال لا ما يكفي الان ما اعرف من ا ل ل ي تكلم من ا ل ل ي ما تكلم فاجتمعوا اخرجوا منكم نقباء يبايعوني على هذا الامر انتوا اجتمعوا اتفقوا كلكم ما يختلف منكم احد وارسلوا لمندوبين نقباء هكذا تسميهم العرب يمثلون الجميع و ي ب ا ي ع و ن على القتال فاجتمع الانصار فاخرجوا منهم اثني عشر رجل وجاء هؤلاء وبايعوا واحد واحد نيابه عن قومهم بايعوا على الجهاد على القتال اول ب ي ع في الاسلام على القتال ب ي ع ة ا ل ع ق ب ة ا ل ث ا ن ي ة لما تمت هذه ا ل ب ي ع ة قام العباس قال ا ر أ ي ت م ان كنتم مسلمين فاتركوه من الان فهو معنا في م ن ع ة و جوار عند ح م ا ي ة و عند جوار في م ك ة ما ي أ ت و ك م ي أ ت ي ك م و تسلمونه قالوا و الله لا نسلمه ابدا فلما استقر امر ا ل ب ي ع ة ف ج أ ة و اذا صرخ عظيم في الحج من فوق الجبل ص ر خ ة صوت عال يقول ي الصحابي الذي يروي الحديث يقول ك أ ن ف ب صوت سمعت اعلى صوت سمعت في حياتي و ل ا المنادي ينادي يا اهل الجباجب يا اهل الجباجب هل لكم في مذمم و ا ل ص ب ا ت معه قد اجتمعوا على حربكم يا اهل الجباجب يا اهل الخيام يا النايمين هل لكم في مذمم كان الكفار ما يسمون النبي صلى الله عليه وسلم محمد لان المحمد من الحمد كانوا يسمونه مذمم من الذنب حتى اسم غيروه سوء الادب فكانوا يسمونه مذمم فيقول يقول لهم هل لكم في مذمم والصباه معه الصابر هو الذي غير دينه فهؤلاء الصباه الذين تركوا دينهم مع محمد قد اجتمعوا اتفقوا على قتالكم على حربكم فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع ا ل ص ر خ ة ا ل ص ح ا ب ة سمعوا ا ل ص ر خ ة فقام سعد بن ع ب ا د ة واشهر سيفه قال ان شئت يا رسول الله قاتلناهم انظر من اول ل ح ظ ة الان جد ث ل ا ث ة وسبعين رجل مستعدين يقاتلون كل الحجاج فثبت صدقهم من ل ح ظ ة الاولى قال مرنا ان شئت نقاتل فقال بل انصرفوا ي فتفرق الناس قريش سمعت النداء اهل الحج سمعوا النداء بدا التحقيق بدا السؤال ماذا حدث كيف حدث وصل الخبر انه بالتحقيق ان الامر المشتبه بهم هم اهل المدينه اهل يثرب فاجتمع ساده قريش جمعوا اهل يثرب حجاج يثرب قالوا انتم الذين اتفقتم مع محمد على حربنا الكفار اللي كانوا من اهل يثرب بداوا يحلفون لا والله ما ن ق ي ن ا والله ما جلسنا معه والله ما عاهدناه و ا ل ص ح ا ب ة ا ل جالسين واحد ينظر اليه الثاني يعرفوه ماذا حدث لا تساك في ظلت قريش تبحث انتهى الحج وهم يبحثون ماهم عارفين ايش اللي صار لكن الاشارات كلها تشير الى ان اهل يثرب و خاصه انه كان افتقد منهم ناس في تلك ا ل ل ي ل ة و رؤي ناس منهم يتسللون في تلك ا ل ل ي ل ة ف ب د أ ت ا ل ش ب ه ة على اهل يثرب كان اهل يثرب انصرفوا الى الحج من الحج ف ب د أ ت ب ر ي ش تتبعهم ما ادركوا منهم الا اثنين من ا ل ص ح ا ب ة سعد بن ع ب ا د ة و معه صحابي اخر فالصحابي الاخر استطاع يفلت و فر سعد بن ع ب ا د ة رضي الله عنه المنذر بن ع م ر لما فر ما استطاعت تدركه قريش أ م س ك و ا سعد بن ع ب ا د ة ف أ و ث ق و ه ب د أ و ا يضربوه فيه ضربا شديدا اعترف أ ن ت م اتفقتم مع محمد وهو ما هو راضي يعترف بينما هو كذلك اذ مر عليه رجل طويل يقول مر علي ه رجل طويل أ ب ي ض حسن وضيء الوجه يقول ف ت أ م ل ت فيه خير يمكن هذا شكله ك ذو ا ذ ه ي ب ة وذو مكانه يبدو سيد من سادات قريش يمكن يرحمني فقلت انقذني فلكمني فاذا هو ابو جهل يقول <تصفيق> طمعت فيه سبحان الله ش ك ل ه شيء خ ل ق ه شيء فظلوا يضربون ف ي سعد بن ع ب ا د ة حتى يعترف وهو رافض يعترف وكثر عليه الضرب فواحد من اللي كانوا جالسين ينظر اليه اشفق عليه قال يا رجل اليس لك احد في م ك ة تعرفه من س ا د ة م ك ة قال بلى قال من قال جبير بن م ط ع م والحارث بن حرب وهو تحت الضرب ينطق الكلام فالرجل اسرع داخل مكه ب د أ يناديهم يا جبير بن م ط ع م يا حارث بن حرب ان رجل خارج م ك ة يضرب ينادي باسمكما جاء الرجلان و ا ذ ا سعد بن ع ب ا د ة ف ا ع ط و ه الجوار سيد من سادات ا ل م د ي ن ة فاجاروا وانقذوا سعد بن ع ب ا د ة بهذه ا ل ط ر ي ق ة رجع سعد بن ع ب ا د ة انتشر الاسلام ارسل مصعب بن عمير الى النبي صلى الله عليه و سلم رساله يقول فيها يا رسول الله اقبل الينا فوالله ما بقي بيت في ا ل م د ي ن ة مقصود من بيوت الاوس و الخزرج و ليس من بيوت ي ه و د ما بقي بيت في ا ل م د ي ن ة الا دخله الاسلام كل ا ل م د ي ن ة دخلها الاسلام فالنبي صلى الله عليه و سلم عندئذ امر ا ل ص ح ا ب ة ب ا ل ه ج ر ة الى ا ل م د ي ن ة ا ل آ ن ليس اذن ب ا ل ه ج ر ة وانما امر ب ا ل ه ج ر ة يجب على كل مسلم ان يهاجر الى ا ل م د ي ن ة ف ب د أ ت ا ل ه ج ر ة اول من هاجر الى ا ل م د ي ن ة بعد هذا الحادث هو ابو س ل م ة رضي الله عنه ثم هاجر عامر بن ر ب ي ع ة و زوجه ثم عبد الله بن جحش ثم وهؤلاء كلهم هاجروا سرا ثم هاجر عمر بن الخطاب ولم يهاجر بالعلن غيره كان اللي يريد يهاجر تمسكه قريش عمر بن الخطاب لما اراد يهاجر جهز نفسه وجهز دابته وجهز زاده وجهز سلاحه ثم ذهب جهز اغراضه جهز كل شيء جنب ا ل ك ع ب ة ب د أ يطوف في البيت و ا ل قريش جالسين في ندواتهم و مجالسهم ينظرون كل ما وصل الى ح ل ق ة من الحلقات قال لهم شاهت الوجوه س ب ه م شاهت الوجوه من اراد ان تذكره امه او يتم ولده فليتبعني خلف هذا الوادي انا رايح مهاجر اللي فيه ق و ة يجيني فما قام له احد كلهم خ ا ي ف ي ن منه رضي الله عنه عز الله الاسلام به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو الوحيد الذي هاجر بالعالم وتتابعت ا ل ه ج ر ة كل ا ل ص ح ا ب ة بدا يهاجرون الا من منعهم قومهم امسكوهم وجاء ابو بكر الصديق ي س ت أ ذ ن ب ا ل ه ج ر ة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انتظر لعل الله ان يجعل لك صاحبا فابو بكر انتظر بس ما يدري منها الصاحب وكان ي ت أ م ل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما هو م ت أ ك د فماذا فعل ابو بكر راح جهز د ا ب ة ث ا ن ي ة كان عنده دابته ز ا د ه و ا غ ر ا ض ه جهز د ا ب ة ث ا ن ي ة بكل ما تحتاجه من زاد ا ل ر ح ل ة واستعد هو وصاحب معه و ي ت أ م ل أ ن يكون هذا الصاحب هو الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ف ت ر ة لما كثر ا ل أ م ر على ا ل ص ح ا ب ة ي س ت ع ج ل ه م النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ه ج ر ة جاء يطلب ا ل إ ذ ن م ر ة أ خ ر ى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انتظر لعل الله تعالى أ ن يجعل لك صاحبا ثم ا س ت ع د ن م ر ة ث ا ل ث ة فالنبي صلى الله عليه و قال له انتظر لعل الله تعالى ان يجعل لك صاحب ا هاجر كل من يستطيع الهجره كل من استطاع ان يهاجر هاجر ما بقي الا الذين منعوا من الهجره و بقي الرسول صلى الله عليه و سلم و ابو بكر فقط و علي بن ابي طالب كانوا معا اهل ا ل بيت النبي صلى الله عليه و سلم كانوا معا اهل بيت ابو بكر و اهل ا ل بيت النبي صلى الله عليه و سلم السلام والذين منعوا فلما ا ط م أ ن النبي صلى الله عليه و سلم أ ن كل من يستطيع ا ل ه ج ر ة قد هاجر ا ل آ ن جاءه ا ل أ م ر ب ا ل ه ج ر ة في اليوم الذي أ ذ ن فيه الله عز و جل للنبي صلى الله عليه و سلم ب ا ل ه ج ر ة في ذلك اليوم كانت قريش قد أ ح س ت بالخطر الشديد أ ح س و ا أ ن ه م مقبلون على م ع ر ك ة مقبلين على م ع ر ك ة ه ا ئ ل ة ل أ ن المسلمين ب د أ و ا يتجمعون في يثرب و ب د أ و ا يشكلون ج ب ه ة حرب فلا بد من فعل شيء قبل أ ن تتطور ا ل أ م و ر فعندها تحرك ر أ س الكفر ابو جهل وجمع ساده م ك ة ساده قريش في دار ا ل ن د و ة وطلب الا يدعى أ ح د من بني عبد المطلب ولا من بني هاشم ولا من بني عبد مناف ولا أ ح د ممن يقربون إ ل ي ه م ب ص ل ة م ب ا ش ر ة ولا أ ح د من الذين يقربون ل أ ه ل يثرب ب ص ل ة هكذا دبر ا ل أ م ر فمن كان تهاميا لا ي أ ت ي أ ي ض ا هكذا يحاول أ ن يجعل المساله م ت ك ت م ة تماما حتى يستطيع أ ن يدبر ا ل أ م ر وفعلا تجمع رؤوس الكفر في دار ا ل ن د و ة التي بناها قصي بن كلاب جدهم ا ل أ ك ب ر كما ذكرنا سابقا فاجتمعوا في هذه الدار للتشاور وبينما هم مجتمعون اطرق عليهم الباب كما في روايات ك ث ي ر ة طرق عليهم الباب شيخ عليه ثياب نجد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان الشيطان جاءهم في لباس بشر حتى يعينهم على يعينهم على هذه ا ل م س أ ل ة ا ل خ ط ي ر ة وتجمعوا و ب د أ و ا يتشاورون ماذا نفعل ماذا نفعل و ب د أ التفكير ع م ي ق في هذه ا ل م س أ ل ة فقال ابو البختري ا بن هشام ارى ان نحبسه فرد عليه ابو جهل ورد عليه الشيخ النجدي قال ليس هذا ب ر أ ي ليس هذا ب ر أ ي ان ح ب س ن ا وتجمع اصحابه ي أ ت ي اصحابه فيخرجوه من السجن ويقاتلون ا عليه فليس هذا ب ر أ ي ب د أ يفكرون فقال اخر ا ل ر أ ي عندي ان ننفيه خارج ا ل ج ز ي ر ة ما ننفيه داخل ا ل ج ز ي ر ة يذهب إ لا ل ى يثرب ل أ ن فيه مكان بعيد فقالوا ليس هذا ب ر أ ي إ ذ ا ن ف ي ن ا سيحتال و يرجع و يتجمع مع أ ص ح ا ب ه ما فعلنا شيء فاحتاروا ماذا يفعلون حتى قال أ ب و جهل قال ا ل ر أ ي عندي قالوا ما هو قال ن أ خ ذ من كل حي من كل فخذ من قبيله شابا فتيا قويا ونعطيه سيف فيجتمع هؤلاء الفتيان من كل القبائل من كل أ ف خ ا د م ك ة فيضربون محمد ض ر ب ة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلو اراد بن عبد مناف أ ن ي أ خ ذ و ا بثاره ما يستطيعون يقاتلون ا جميعا فيتفرق الدم بين القبائل فقال, أبو فقال الشيخ ف ق ا ا ل النجدي هذا هو الراي هذا هو الراي راي حتى الشيطان ما عنده مثل هذا الراي الخبيث ا خ ب ت من الشيطان في هذه ا ل م س أ ل ة جاء ب ر أ ي ما ا س ط ا ع به الشيطان وفعلا اجمعوا امرهم على هذا الراي في هذه ا ل ف ت ر ة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لامر ا ل ه ج ر ة ف جلس مع علي بن أ ب ي طالب وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أ م ا ن ا ت الناس كان الناس عندهم أ ش ي ا ء ث م ي ن ة يخافون عليها ف إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن يسافروا أ ي ن يضعوها فيضعوها عند شخص يثقون به ب أ م ا ن ت ه فكان أ ك ث ر من يثقون به هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهم أ ع د ا ء ه يعني الكفار كانوا يثقون به ل أ ن ه م يعرفون أ ن ه أ م ي ن فكان الكفار يتركون أ م ا ن ا ت ه م عنده ا ن ظ ر يقاتلونه و يثقون به بخلقه صلى الله عليه و سلم ف كانت عند الامانات فلما اراد ان يهاجر ما اراد ان يترك هذه الامانات دون ان يرجعها لاصحابها فجلس يعرف علي بن ابي طالب يعرف بهذه الامانات هذه لفلان هذه لفلان هذه لفلان يعرف بهذه الامانات ثم طلب منه انه ينام في فراشه في تلك ا ل ل ي ل ة لما صار المساء تجمع هؤلاء الشباب حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت ما كان قد خرج بعد وكان علي بن ابي طالب داخل البيت فاجتمعوا حول البيت حاصروا البيت حاصروا البيت من كل مكان حتى ما يخرج وبالذات حول الباب ثم ان احدهم عبر ا ل س و ر تسور البيت حتى يدخل داخل البيت ويقتحم البيت ف ر أ ت ه م ر أ ى من داخل البيت فصرخت فرجع فتحدث هؤلاء الشباب قالوا لئن تحدثت العرب اننا نقتحم على نسائنا البيوت ليكونن ا ل عار الدهر نتسور البيوت على نسائنا عيب فدعونا ننتظر حتى يخرج فنقتله فهذا سبب عدم اقتحامهم للبيت فانتظروا ا ا الباب ن عند ت ظ ر و عند الباب, انتظروا عند الباب لما صار الليل كانوا متجمعين عند الباب النبي صلى الله عليه و سلم ترك علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه في فراشه و خرج النبي صلى الله عليه و سلم فتح الباب هم متجمعين عند الباب فتح الباب و خرج من بين أ ي د ي ه م ولا يرونه هكذا م ع ج ز ة من الله سبحانه و تعالى ما يستطيعون يرونه و خرج وهو ي ق ر أ بسم الله الرحمن الرحيم ياسين و ا ل ق ر آ ن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم ا ل آ ي ا ت حتى وصل الى قوله تعالى وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون يمر من بينهم ولا يرونه ما ك ا ن و ك ت ف ى بذلك كان ياخذ التراب من الارض ويضع على رؤوسهم واحد واحد ولا واحد فيهم يرى هكذا اخفاه الله سبحانه وتعالى من بين اعينهم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل ج م ا ع ة ما زالوا ينتظرون خروجه ويحرسون وهو ب ي ن بين ايديهم طالق خرج النبي صلى الله عليه وسلم في نصف الليل ذهب الى بيت ابي بكر الصديق رضي الله عنه وما كان عند ابي بكر الخبر هكذا ت ك ت م في امر ا ل ه ج ر ة حتى ابو بكر الصديق ما عنده خبر عن ا ل ه ج ر ة تقول ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله عنها كانت في البيت عند ابيها يقول طرق علينا النبي صلى الله عليه و سلم الباب طرق علينا البيت في س ا ع ة لم يكن يطرقنا فيها وقت ما ي أ ت ي ن ا ما يزورنا فيه في ا ل ع ا د ة وقت غريب فدخل البيت فكان في البيت ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة و ا ل س ي د ة اسماء رضي الله عنهما وابو بكر الصديق رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر اخرج من عندك هكذا التكتم هكذا ا ل س ر ي ة استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان في منتهى التشدد ع ا ئ ش ة و ا س م ا ء مسلمتان ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبر حتى ع ا ئ ش ة و ا س م ا ء فابو بكر الصديق قال يا رسول الله انما هما ب ن ت ا ي يعني لا تخاف ما في شيء. فقال ي شيء ف ا ل رسول صلى الله عليه وسلم يا أ ب ا بكر إ ن ه قد أ د ي ن لي ب ا ل ه ج ر ة فقال أ ب و بكر ا ل ص ح ب ة يا رسول الله أ ن ا معك ص ح ب ك س أ ك و ن ص ا ح ب ك في ه ذ ه ا ل ر ح ل ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ص ح ب ة يا أ ب ا بكر فبكى ابو بكر بكى بكاء شديد تقول ع ا ئ ش ة رضي الله عنها فوالله ما ر أ ي ت احدا يبكي من الفرح قبل ذلك اليوم ا ل ع ا د ة الانسان يبكي من الحزن هذا يبكي من ش د ة الفرح من ك د ر ما هو مسرور يبكي ثم ما ر أ ي ت احدا يبكي من الفرح قبل ذلك اليوم ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم و ابا بكر خرجا ل الخلفي. ب ب ا من الباب الخلفي, من الباب الخلفي وكان ابو بكر الصديق كما ذكرنا قد اعد ناقتين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انتظر لعل الله ان يجعلك صاحبا فكان مستعد لذلك الصاحب فكان مستعد بناقتين وعليهما ما يحتاج يحتاج يحتاج يحتاجه يحتاج الاثنان من طعام وزاد لهذه ا ل ر ح ل ة توجه النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر نحو الجنوب ا ل م د ي ن ة في الشمال لكن هكذا ز ي ا د ة في التمويه و ز ي ا د ة في الاخفاء ت و ج ه نحو الجنوب و كان ابو بكر الصديق عنده مولى و المولى هو العبد الذي تحرر فعنده مولى اسمه عامر بن ف ه ي ر ة امره ان يتبعهما بالغنم ف ك ا ن يسيران و كان هذا يمشي وراءهم بالغنم ليش عشان يخفي الاثار ما يترك اي اثار حتى وصلا ل ى غار ثور في جنوب م ك ة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر الصديق رضي الله دخل الغار وخلى الابل مع عامر بن فهيره قال اخذهم ت أ ت ي ن ا بهم لما نطلبهم واخبر اهلي اين نحن فالان دخل في الغار ما في لا ابل لا شيء منتهى ا ل س ر ي ة عامر بن ف ه ي ر ة اخذ الابل وغطى الاثار وراح اخبر عبد الله بن ابي بكر واسماء اخبرهم بالخبر اين النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الغار دخل قبله ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال انتظر يا رسول الله ودخل قبله ب د أ يبحث في الغار الغار كهف, كهف وفيه حفر وكان يخشى ان هذه الحفر يكون فيها ح ي ة يكون فيها د ا ب ة شيء حشرة مؤذية ف ك ا ن يبحث ثم مكتفى ب ذ ل ك رضي الله عنه من حرص على النبي صلى الله عليه وسلم ق ا م يدخل رجل في كل غار يدخل رجل في كل غار لو كان في هاشي ء تلدغه ولا تلدغ النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح الشباب ا ل ذ ي ن ينتظرون عند الباب تعجب و ا ما خرج ومن عادته كان يخرج الى ا ل ص ل ا ة في المسجد يخرج خرج الى ما ثم انتبهوا ان في ث ر ا ب على رؤوسهم تسور واحد منهم م ر ة اخرى واذ في واحد نائم في الفراش فراش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مازال نائم ننتظر طبعا كانوا ممكن يهجموا ويقتلوه وهو في فراشه وكانت ف د ا ئ ي ة من علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه ان ينام في هذا المكان الخطر في تلك ا ل ل ي ل ة ولذلك يقال أ و ل فدائي في ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه ف د ى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه متغطي بالفراش الذي يراد قتله فهذه منتهى ا ل ف د ا ئ ي ة أ ن يتعرض ا ل إ ن س ا ن لمثل هذا ثم إ ن ه م ما صبروا ف ب د أ و ا يضربون الباب ثم اقتحموا الباب دخلوا على علي فكشفت علي عن وجهه ف إ ذ ا هو علي قالوا أ ي ن محمد قال ليس هو فتشوا البيت ما فانتشر ي أحد انتشر الخبر في م ك ة فورا أ ن محمد قد هاجر ب د أ البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان ما استطاعوا يجدوه فورا شكلوا مجموعات تقصي ب د أ و ا ي ر س ل و ن في كل مكان ما في أ ث ر اختفى ففورا أ ص د ر س ا د ة قريش إ ع ل ا ن من ي أ ت ي بمحمد فله م ئ ة ن ا ق ة م ئ ة ن ا ق ة ث ر و ة ك ب ي ر ة في ذلك الوقت ب د أ الناس كلهم يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم واشتد الطلب في كل مكان ما احد وجد النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ي صوره